جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق أفعن الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل ما هو الخطأ الذي وقع فيه أبو لبابة أبو لبابة رضي الله عنه قال لهم نعم لما قال ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم قال نعم لكنه أشار بيده إلى حلقه أشار بيده إلى حلقه وقال يعني إشارة إلى أن الحكم هو الذبح أن الحكم هو الذبح حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذبح فقال لهم نعم ورفع بها صوته وأشار بيده منبها لهم أن الحكم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم هو الذبح ولما حصلت منه هذه الإشارة ندم على ذلك وذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سواري المسجد قل ما معنى قول المؤلف حتى اتوه في خيبر في دار له جامعة في دار له جامعها لعل المعنى أنها دار وسيعه وفيها حصون فيها يعني أماكن متعددة وكان يأتيه الأضياف ويسمرون عنده وكان رأسا وتاجرا ورجلا ثريا وتلك الليلة أيضا كان عنده جمع سمر عنده ثم لما أطمأن عبد الله بن عتيكة رضي الله عنه إلى تفرقهم وانصرافهم عنه وعدم بقاء أحد منهم عنده دخل عليه في داره نعم يقول فضيلة الشيخ ما حكم سارية موجودة في الروضة يقال لها سارية عائش رضي الله عنها هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لها فضل في الصلاة عندها في المسجد في الروضة يعني عدد من السواري و يعني تسمى بأسماء معينة وكثير من هذه السواري يعني لا نعلم لذلك أصلا في يعني عبادة معينة تقصد وتفعل عند تنكى السواري والصحابة رضي الله عنهم كما هو معروف من شأنهم كانوا يبتدرون السواري إذا دخلوا المسجد ليتخذوها سترة لهم يتخذوها سترة لهم في صلاتهم للنافلة في صلاتهم للنافلة أما تخصيص سارية معينة لعبادة مخصوصة تقصد فهذا لا اعلم دليلا عليه واضحا من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والروضة بقعة فاضلة وجاء فيها قول نبينا عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبر روضه روضة من رياض الجنة فالمكان كله مكان فاضل وفيه هذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه